A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad sem'a Allah qawla التي tujadilu ka fi zawjihah wa tashtaki ila Allahi wa Allahi yasm'u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 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوَعَضُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم